قدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي Nirmati Ya kâşifi عند kurbati Ya gıyasi عند abdikari Ya velgeri عند qirari Ya mu'ini عند faza'i سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار